119. وإننا سنلقي عليك قولا ثقيلا 110. إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا 111. إن لك في النهار سبحا طويلا 112. اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا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 <تصفيق> إن الله غفور رحيم